ألا أكرم بحام الدين والشرع بمن يزهو بآفاق الورى شمع من اطهى رنال الجا هو السمعه وانا لذك ري ومطف في ورف شعر العبا سمها ما قيل لا يكفي لما يوجرك وباهي الرزيب طب الوصفي دعت ساري خاوال سوال عتب في ففتاري خكم ضعيف وكم بدع ففيت قري كم زيف وكان بدع منشاد فادي فادي فادي عدنا نزله غير عن العب سمها ما قيل لا يكفي فلم يوجدك ويهر السب بالوصف لا غد دائري خوال سؤاله حتى اطفى في ففي سئري كم زيفن وكم بدر زكى العبا شو وصنن طالب شجاعون ما نجا منه سوى الهارب وفي الحملة تكان الفارس الغالب بها يسقل عدا كأسا ردا جرعه لا هو ذلت بيوم قطس بفرسان وعليسا رحقا ف هو عنوانه فلياشرب وقلب السيف اذا ما ولم ينقض لزرط المرطفى بيغه أنا لم أنت إذ قالت له زينب وفي أخشى إهانا روح وما تلهب أخي لم يبق لي خدروح قوم سما للعز من رجع ممنون بشكر خالد انا لم قال له لما له زين وفي احشاء هي نار وماث الهب خير الامر يا قل إذا تذهب وإن غبتم فما للعز من رجع قضى العباس بين القوم ضمآنا ولكن ضل للإيثار عنوانا ونبعا تردى سوي منه حنايانا قضا والجسم أضحى قطعة قطعة دم من المهجة في يومه يجري فما أقسى ذوي الأحقاد والغدر دا اخوب داني المصطفى الطهري واجبر خديك دا اخوب داني من فؤاد المو ففاض دمى واجر ومن قعاد الم دم من الم جثيفه مهي اجر بما ابشا لو الاحقا هذه طفع الظهري وأجروا منه